118. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 119. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 110. إن الله على كل شيء قدير